وَما مَنَعَن أنن نُرس بالالآياتِ إلاا أَ كَذَّبَ بههَا الأوْملون وَآتَن ثمودَ الن قََ مبصَِة خَظَلَوا بهِهَا وَما نُرسل بالِالآياتاتِ إلاا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 وَإِذْ سَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لان اخرتني الى يوم القيامه لا احتنكن ذريته لا احتنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فانجى انما جزاؤكم جزاء امفور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 فَيُررسِ عَلَكُم قاصِفًا مِنَ الرريحِ فَيُغْرِقَكُم بِنَا كَفَرتُمْ فَيُغْرِقَكُون بمَا كَفَرتُمْ ذَُّ لا تجد لكُم عَنَا بِ تَبه وَلَقدَكَ الرَّم النابَنِي آدَمَ وَوحَمَلناهُم فِيبَرّ والالبَحْرِ وَررزَقَناهُم مِن الطيباتاتِ وَفَفضللناَاهُ وَضَضضلناهُم على كَذيرٍ مِمن خَلَقَنَا تَفضْضلى يَوْمَ نَدِع كلُ أُنااسِ بإمامِهم.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 نُ الزل منِ القرآنمَا هوجفاء وَرحمَة للمؤمنين وَحمةَة للمُؤمنينَ وَلا يزيدوالِمِين إلا خَنسَ وَإذا أن من على الإسان عرَضَ وَن آابجانبه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 لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 تم تملكون خزاء إِ ررحمَةِ رَبّ إلى لا سَكتُم خشة الإفاقُ وَوكان